الدعاة هم الجبال فهم جبال بالدعوة لدين الله وهم جبال الحق الشامخة الصامدة التي تحطم أمامها جمات الباطل الهشة الواهية سلاح في ذلك رأي الإسلام الحق والعدل دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال أيقظ الهمم دك يا جبال دك Duk ya jbal, duk ya jbal, duk ya jbal, duk ya jbal. Nampu di kumam, asnang rujal, ayqul hmmm. Duk ya jbal, nampu di kumam, asnang دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال يا جنود الله سيروا للامام في سبيل الله ينصرنا الرحمن <تصفيق> يا جنود الله سيروا للامام في سبيل الله ينصرنا الرحمن <تصفيق> يا, يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله <تصفيق> يا جبال نحن في القمم اسمع الرجال ايد ظل همم دوك يا جبال نحن في القمم اسمع لا اي ظل لمن دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال هيا للجهاد فتيه البلاد بالعده والعتاد ندحر الفساد هيا للجهاد فتيه البلاد بالعده والعتاد ندحر الفساد هيا للجهاد هيا للجهاد هيا للجهاد Duk ya jbal, nahlu fil qimam. Isnang rujal, ayatul hmmm. Duk ya jbal, nahlu fil qimam. Isnang rujal, ayatul hmmm. Duk ya Du'k ya jeban, du'k ya jeban, du'k ya jeban. Hiiya, kawan, neredah tuguan, bil seif wal Qur'an wal Zad wal Iman. Hiiya, kawan, neredah tuguan, bil seif wal Qur'an wal Zad wal Iman. Hiiya, kawan, يا دك يا جبال <سؤال> نحن في القمم اصنع الرجال أيقظ الهمم دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال أيقظ الهمم دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال أيقظ الهمم دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال ايقظ الهمم دك يا جبال دك يا جبال دك, يا جبال دك, يا جبال دك يا جبال